أن الله يرى كلا لإن لم ينتهل نصف عبد نصية نصية كاذبة خاطئة فلندع ناديا سندع الزبانية كلا لن تطيعه وتسجد وقترب